Oh. اليك وجئت الامل يا راه في العهد مرحل اليك وجئت فامنون علينا بالاقبال ويكون لنا وصلوح البال فقيرك حال الباب أعتها وقد بات الأسباب أعتها وقد بات الأسباب موست يدرك البعد ممال يالله بحسن الخاكمة عبدك يخشى أليم يا شرق قلبي حسب اطلاعك حسبي يا من يرم شرق قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك دنبي قلصدي قلصدي ولا اعمال يا الله ببسمه فاطمه أسألك العفو عني، ولن يخيف فيك ظني، ولن يخيف فيك ظني. يا من عليك البلك يا ورّ يا الله بمس الخاتم. when you run and you know nak ma siri when you run in the end.